موقع رياض القرآن. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لئلأمّا ثورا حسبتهم لؤلؤا من ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سنجس خضر وإستبرق وحلوا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا إنا نح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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا أُولَٰئِكَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا وَيَدْعُونَ خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا وإذا شئنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدلا إن هذه تذكر شاء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 القاضين أعد لهم عذابا أليم.